ومن حيث خرجت فوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوَلُّوا شَطْرَهُ شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من يعمت عليكم ولعلكم تهتدون